وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير نبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم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 فينسف الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته فالله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ بِهِ سَتُخْبِتُ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا